الرَّفْلَ مِمَّ رُبَّتِ غُرُوٌّ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَرَبِينَ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينٍ لِلَّهِ الْأَمُومَ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٍ وَيَوْمَ إِذِ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِرَسْلِ اللَّهِ صُمِّيْ شَأْوَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وعد الله لا يخلف اللَّهِ الَّذِينَ يُخْلِفُوا اللَّهَ وَعْدَهُ يا لهم ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي آفُسِمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَا بَيْنَهُمَا إلَّا بِالْحُقِّ وَأَجْرِ المُسَمَّى وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ بِنِقَاصِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَعْطُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض عمرها أكثر مما عمرها وجاءت مسرهم بالبينات فما كان الله يظلمهم ولكن كانوا آفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين ساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَفِي جَنَّةٍ يُخَلَّدُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ في فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض عشيا وحين تغهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلق لكم من ثرابي ثم إذا آتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من مزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك نهايات لقومه يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف, واختلاف أنسنتكم وألوانكم إن في ذلك نهايات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبتغاركم من فضله إن في ذلك آيات لقومه يسمعون ومن آيات يريدون البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقومه يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ولوما في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ولو المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثالا من آفسكم هل لكم مما مركت أيمانكم من شركاء فيما وزقناكم فاتم في سواء فاتم في سواء وتخافونهم كخيفتكم آفسكم كذلك نفصل الآيات للقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فاقم وجاك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وعقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضُغُدَع ربهم من بين ثم إذا أذقوا منهم رحمة إذا فريق منهم بربهم يشكون.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 سبحانه وتعالى عما يشكون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقون بعض الذي يعملون لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فاضو كيف كان عقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشكين فأقم وجهك للدين القيم فأقم وجهك للدين القيم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 وَأَنقذَهُمُ السَّلَامُ مِنْ قَبْلِكُمْ سُلِمًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَاتَّقَنَّا مِنَ الَّذِينَ أَجْمَعُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُسْنِدُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا, كسفا فَتَثْوِي الوَدْقُ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ سَائِدًا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُغْنِسِينَ فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ولين أوصلن ريحاء أوه مصفر ولا بلون بعده يكفون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمد الدعاء أيضا ولا مذبرين وما آت بهذنهم ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقتهم من ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف يقلق الله ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين موتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظَلَمُوا معذوتهم ولا هم يستعتبون ولا قد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولا يجئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطنون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.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 وإذا تتلى عليهم آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشروا بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم قلق السماوات بغير عبد ترونها وألقى في الأرض بكم وبث فيها من كل دابة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 ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعبه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لغل منعبهم ووصينا الإنسان بوارديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوارديه إلي المصير وإن جادك على تشرك بما ليس لك به علم فلا تضعوا ما وصاحبوا ما في الدنيا معه فا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فنبعكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكون ثقال حبة من خادري فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 فَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَنْ كَفَرَ فَلَن يَحْزُنَكَ كُفْرُهُ ۖ إِنَّا مُوَدِّعُوهُم بِمَا عَمِلُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعْهُمْ قَرِيبًا ثُمَّ نُدْخِلُهُمْ وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ مِنَ خلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يدري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ من آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٌ وَإِذَا وَشَّى يَهُمُّونَ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ إلى فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتوذر طوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرضى ما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون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 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكون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 ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأمن أن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتوا لقاء يومكم هذا إن رسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المبادئ يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن ما رزقناهم يوفقون فلا تعلم نفس ما خفي لهم من قرود عين جزاء أم بما كانوا يعملون أفما كَانَ مُؤْمِنًا كما كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُون أما الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى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 إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به ذرا تأكل منه أنعم وآفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمان ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم تضيرون يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُدْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا واتبع ما يوحى إليك من إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم وأحسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فيخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم مهاتهم وأولو الأرحى بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مصدورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا ومن كوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا قرّن عمد الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم فارسلنا عليهم ريح وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ ذاقت البصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتدونون بالله تدنون هنالك بطل المؤمنون وزلزلزلزال مشرذا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 قل ماذا الذي يعصمكم من الله النارد بكم سوء النارد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد علم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلوما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحذ عليكم فإذا جاء الخفر أتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت كالذي يغشى عليهم الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأنسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله وكاد ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم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 وكان الله قويا عزيزا وأزل الذين ظلمهم من أهل الكتاب من صيامهم وقد في قلوبهم الرعب وقد ففي قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم الله مدياتهم وأموالهم وأفضل لم تفعواها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجك إن إنكم تنتريدن الحياة الدنيا وزينتها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 وَمَنْ يَقُونُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صُالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنَ نؤذها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحدا من النساء نتغذون فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فاطم الذي في قلبه مرض وقل قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تفرج تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتينا الزكاة تواعل الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطبيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفاً خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات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 وما كان لِمُؤْمِنٍ ولا مؤمنة إِذَا قض الله وَرَسُولُهُ أَمْرًا أي يكون لَهُمُ الْخِيَرَةُ من أمرهم وما يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ فقد غَّ غ لم وَإِذْ واتقون لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ الله عليه عَلَيْهِ ت عليه أمسك عليهيك زوجك والتق الله واتق الله وتُقفي في نفسك والله مدهه وتخش الن والله حب أن تخشى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 ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرته وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما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 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرعوهن صراحة وجميلة يا أيها النبي إن أحلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك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 وَآتِ عُلَيْمَنَا مَا صَرَّفْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لَكَي لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا طُرِجِمَ من تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن تَرَدَّى مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ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 وكان الله على كل شيء رقيبا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تدخلوا بُيُوتَ النبي الا ان يؤذن لكم فيها غير ناظرين انه هو لكن إِذَا دعيتم فادخلوا فَإِذَا طعمتم فانشروا ولا مستأنسين بحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحي الله لا حجاب ذلكم أظهروا لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تفوروا فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبنائهن ولهن ولا أبناء خواتهن ولا أبناء خواتهن ولا نسائهن ولا مملكت أيهاهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله ملائكته يصلون على النبي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 ربنا آتهم غرفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذوا موسى فبرأهم وهم مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لَكُمْ لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عرمنا الأمر على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملها وأشفق منها وحملها الإنسان. إنه كان ظلما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات. واتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. وكان الله غفورا رحيما.